ادنَنِزْعَ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِعْتِيَ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيَ وَإِن إلا ربك حتما قضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنا بِيناتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ آمَنوا قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ آمَنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في